كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير يا ايها الناس إ ان كنتم في ِ ريب ٍَْ من َِ البعث َِْْ ف َ إ ِ ن َّ ا خلقناكم َََُْْ